أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهن كهم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله, ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذه زواء فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تنيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا فيها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 صين الإنسان بوالديه حملته أمه وهلا حملته أمه وهلا على وهلا وفي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون يا بني أردفتكم فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبن الله إن الله لطيف خبير يا بنيا قم الصلاة وانصر بالمعروف وانه إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشرك واغضد من صوتك إن الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في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 الله وهو محسن فقد استمسك, فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 112. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله علي 119. نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل 110. ولئن خَلَقَ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أدحور ما نفذت ما نفذت كلمات الله إن الله لا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يُلِج الليل في النهار ويُلِج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ 119. وما في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 111. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازي عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا